لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبرغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه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 وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفاد الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله رفيع رحيم. واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله فذكر الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُشْرِكُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العثة بالإثل فحسبه جهنم ولا بسلم هاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء أرباط الله والله رأفون بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ سَلَبَ النَّبِيُّ إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَا يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ زُوِّيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين، فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير، فإن الله بي على.